تقولي نزوة الكلمة دي ما بحبها شنا من زمان دي كلمة رخيصة وسهلة جدا على اللسان ما تقولش نزوة الكلمة دي ما بحبها. بيقولها كل واحد خالد ما تقولش نزوة وعدد ما خلاص حياتي تهدد وزاي هقامن تاني ليه وزاي من برضو ليه أكيد في يومها عرف عليك نزولي ما تقولش نزوة وعدت ما خلاص خياتي تهدت زي هامن تاني ليك وزي تقامن برضو ليك أكيد في يومها عرف عليك وهي نزوة رسولك ويا ريتني هعرف اخول كانت الحكايه تبقى سهله وقتها خليك لك بقى في نجاتك وشلني من حساباتك بلس الكلام فكر نتصالح تصالح لا وهي هنسى ولا هسامح ولا هفكر نتصالح ما تقولش نزوة ما تقولش نزوة وعدت ما خلاص حياتي تهدت ازاي من تاني من برضه ليل اكيد في يوم هعرف عليك وهنا زوليك ونزولني وعدت ما حياتي In your heart And here is my heart And